لا اله الا الله استو اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك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 أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الْحَيَاةِ الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد خصام وَإِذَا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد